<تصفيق> عمران قال والله موسى مو تامان اللي قال قال امال مين اللي بلط قال له محمد بن الحجاج راحت قال وليا شقه الهدومه وقعدت تنطم على وشها وش عملت شعره قال لها ايه بتعيطي ليه وزعلانه ليه قال اتولد بالذكاء ده لا يمكن يعيش ده هو الفكس وراها بقى الزكاة وراها <تصفيق> مين اللي حفر البحر قرفت اللي حفر البحر مين مم. طب ايه يا سيدي الحاجة اللي كل ما تاخد منها تزيد وايه الحاجة اللي كل ما تاخد منها تنقص أي حاجة أي حاجة, تاخد منها أي حاجة زي ما الحفرة هيك تاخد منها كذين كذلك هاه اي حاجة تاخد منها تنقص ها صحة هل تأخذ منها ايه؟ تزيد ولا تنسى؟ ها؟ تأخذ منها ازاي السفر؟ تأخذ منها وقت؟ بتقلش؟ ليه ما واحد بيلعب بياضة ولا حاجة بتزيد؟ بقويس. وبعدين هي بتفضل تزيد لحد وقت معين وبعد كده كي تنقصتين كيف كده؟ فاذا بلغ ايه؟ عشود ما؟ هو بلغ اربعين سنة الشباب في القوة على ايه؟ اه ده ربنا كان سبحان الله والصلاه يقول ركعا سبحان ربي العظيم لانه عليه الصلاه والسلام كان يقولها في ركوعه رواه مسلم وغيره طيب يقول ايه ثاني غير سبحان ربي العظيم بسم ربك العظيم امره هو بالتسبيح بهذا ذي الصيغة فقال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم اي ورد ايه تاني غير ايه محدش عارف ابا ها سبوحان القديس رب الملائكة والروح أه. سبحان الملكوت والجباروت والكبرياء والعظمة أو ملك ركعة كمنت لك, لك عليك توكلت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي شعلك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما في رواية وما به قدم وسر الخشوع في الرهوم الذكرين الأخانيين ذو سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة لمن يعظم الله عز وجل من خشع لك سمع وبصر ومخ وعظم عظم مستقل بي أيضا ايضا طول واللي يرى ذنوبه سيقول الدعاء المشتمل على الاستغفار ينتفع بيه ايضا في الخشوع تذكر الظنوب واللي يشعر بالضعف فهذا بالضعي المجتمل على التوكل ويكون فيه افتقار وطلب ليه اللي على التوكل اللي هو ايه لك فكعت وبك لك ولك اسلمت وعليك توكلت أقول لي في مجتمع سبحانك اللهم صلّح اللهم صلّح لي. طيب بيقول والاقتصار عليها أفضل يعني من غير زيادة وبحمدة سبحان الله العظيم أفضل من قولك سبحان الله العظيم وبحمده وكرهه مالك كره مالك الزيادة لقوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظم فيه الرب آه. ولكن يعني التعظيم لا ينافي الدعاء ولا ينافي التحميد ايضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلامت عليك تركل أنت ربي خشع قلبي وسمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة فيحمل كل هذا على أنه جائز ومستحب قد يكون أفضلها حاجة والتاني فيه فضل برضه مثل التلبية في الحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فيكون أكثر تلبيت كذلك ولكن ما يمنعش أن أحيانا يقول بعض التلبيات الأخرى والظهر أن ده يكون والله أعلم أكمل وأسوأ بي فيقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقة ويقول الخير كله بيديك والشر ليس اليك والرغباء اليك والعمل وغير هذا مما ورد ويكسر من مما يعني استحبه وشرفه يعني حكموا بشرفه على هذه الاذكار يكسر من <متحدث> <م? أه> يعني يكسر من سبحان الله ربيع العظيم وإن كان يعني هذه يخشع بها قلبه ويعظم الرب حقا يبقى ده أفضل إنما لو كان مش مش مش فاهم معناها او لا يخشع بها وحدها فيذكر نفسه بكلمات اخرى يعني تحصيل الخشوع يعني الظاهر انه مطلوب طلبا متأكدا في الصلاة كيف يقول المرء خشع لك سمعي وبصري ولم يحقت مرتبة الخشوع الخشوع معنى معنى الخشوع ماذا يعرف الخضوع السكون والانخفاض. السكون والانخفاض قال تعالى سوره فصلت فاشعرت اذا انزلنا عليها الماء اهتزت وبلى تزال ضد الخشوع ما بالخشوع فيها ايه وربت يعني ارتفعت الارض نفسها ارتفعت يعني ارتفعت نباتها في في ارتفع فيبقى الخشوع يقابل الاهتزاز والارتفاع يبقى هو السكون والانخفاض فمعناه انه خضعت هذه الاشياء وتواضعت وزلت لله عز وجل فلا يكون كاذبا من هذا الوجه يعني هذه الأعضاء ذليلة لله ولا يعني أنت عليه عليه ذليلة شئت أم أبت؟ وعندن يحاول يحقق يعني شيء من السكون والتواضع، يقول يبقى بالصدق الكامل من كل جهات يعني، صحيح؟ والاقتصار عليها أفضل وهذا فيه نظر. والإمام أحمد له قول آخر إنه عدم الاقتصار يعني لا يفضل الاقتصار عليه لا يفضل لا يفضل مش معناها إنه حاجة وحشة لا يعني يجوز الزيادة عليها وليس الاقتصار عليها أفضل فيعني ينتج ما اخترناه والله اعلم من انه من اقتصر عليها وحصل في قلبه من التعظيم اكتفى به ومن لم يحصل في قلبه من التعظيم الا بالاذكار الاخرى يعني يزيد التعظيم فله ان يقول الاذكار الاخرى ليعظم في قلبه المعنى معنى تعظيم الله عز وجل طبعا تعظيم تعظيم الله والله أعلم أعلى شانا من الخوف منه التعظيم طبعا له مرتبة عليا والواجب مرة الواجب عند الحنبلة هذا الذكر واجب ولكن يجب مرة واحد أما أدنى الكمال الكمال هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف فعل النبي مرة غير مرة صلى الله عليه وسلم فيكون للكمال حد أدنى وله حد أعلى أما الحد الأدنى فهو أقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما الحد الأعلى فهو أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الانتباه إلى الشروط التي فهمها العلماء القلة والكر فأحيانا يكون أكمل الكمال النقصان كيف؟ ها؟ يبقى النقصان لإنه في بعض الأحيان في بعض الأحيان يكون فيه مشكلة عند الناس، فيبقى التخفيف هنا هو الإيه؟ الأسل يبدأ أكمل الثواب ولكن على كل حال يعني العلماء بيعبروا وانت فاهم الحالات الخفة أدنى الكمال يعني أدنى السنة ولكن أقل من كده مجزئ في تسبيحها واحدة أقل الكمال كام ثلاثة لأن النبي ما كانش يسبح أقل من ثلاثة صلى الله عليه وسلم والإيه وال والأكثر من كده في صلاة الفريدة ورد بين الثلاثة وبين العشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان سيدنا عمر بن ابن العزيز يصلي بحوالي عشر تسبيحات وأظن سيدنا أنس كان يصلي وراه فيقول ما أشبه صلاة هذا الفتى بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لشان كان لسبع عشر تسبحات في الركوع والسجود ونحوه في الفرائض طبعا أما في النوافل فالتطويل هو المطلوب في القيام على قيام الليل أما الصنن القبلية فكانت كلها خفيفة أخفها سنة الصبح سنة الفجر وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه للإمام عشر أما المنفرد فليطول ما شاء على حسب حاله يعني ما عندوش واجبات ولا مطالب أخرى يطول واحد بيصلي لمثلا في السجن مثلا مش حاجة تانية يعني ويقوم يعملها ما يطور بقى يجراله ايه مش كده انما واحد عنده درس علم مشغال يسيبه يقعد يطول الفريضة لا ما يطولش الفريضة بقى زيادة عن يعني السنة اللي هي للامام عشرة كفاية وأعلاه للإمام عشر إنما ورد أقل من عشرة ورد أحاديث أخرى تدل على إنهم عبدوا أقل من هذا للنبي صلى الله عليه وسلم طيب في حديث إذا ركع احدكم في الليل سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وذلك ادنى يبقى اقل من كده بيجزئ ولا ما يجزي مصدا هذا الحديث ادناه هنا الضمير يعود على ايه ها ما الكمال يعني حتى لو ما سبحش خالص ولا تسبيحه فثباته صحيحة عند الجمهور اما الحنبلة فقاله يجب مر ولكن الحديث ده طبعا يعني متكلم في انقطاعه لأ الرواه اللي عون عن أنث وعون لم يلقى أنث لا عن ابن مسعود عون عن ابن مسعود والتحقيق أنه لم يدركه هو من أهل بيته ولم يدركه ولكن الحديث له شواهد شواهد قد تكون آية مثلا بنفس المعنى أو تكون قواعد استفيدت من بعض النصوص يعني حاجات زي كده شواهد وممكن تبقى حديث ضعيفة يعني ولكن من غير اتفاق في السند لو تأخذ السند يبقى متابعات يعني راوي تاني ضعيف عن نفس نفس الشيخ يبقى اتنين رواه ضعفاء او هنا في الانقطاع مع الانقطاع ده ممكن يكون فيه روايات تانية مرسلة برضو مرسلة طبعا في مصطلح الحديث يعني ما لم يذكر فيها اسم الصحابة ولكن تستعمل أيضاً بمعنى الانقطاع يعني يقول مثلا الراوي قال فلان وهو لم يلقى فيقولوا فيها ارسال ارسل ليه للشيخ ده او وقال أحمد جاء عن الحسن التسبيح التام سبع والوسط خمس وأدناه ثلاث يبقى ده ورد عن سيدنا الحسن ولكن طبعا يعني إن كان في الحالة التي يطول فيها الإمام في الحالة التي يطول فيها الإمام كأن يكون في قوم محصورين ويرضون بالتطويل فإنه يزيد في التسبيح بقدر تطويله في القراءة قول شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. لانه الامام له ان يطول ان كان في قوم محصورين لا يطرقهم الطارق يجيش مصلي يخش عليهم في مكان مقفول في مثلا مسجده بيصلي العشاء بعد ساعتين ثلاثة من الازان مش متوقع حد يدخل يعني او اللي هيدخل يعرف ان دي مش صلاة العشاء على تصور كده في الحالة دي يجوز للإمام التطويل إذا كان المأمومين يعني ده اللي يناسبه أهل المسجد يناسبهم التطويل في الحالة دي يطول في... إذا طول في القراءة طول أيضا في الركوع والسجود مسبحا بالعدد اللي يناسب وطبعا مش معنى أنه فكان ركوعه نحوا من وقوء من قيامه ما معناه؟ انه ركع على قدر الزمان الذي وقفه الذي قامه مقارئا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ بالثلاثة الطوال ما ركع مش متوقع ان يكون ركع بهذا الايه بهذا القدر من الزمان ولكن يقال ان تطويله في الركوع كتطويله في القيام يعني اذا طول جدا في القيام طول جدا في الركوع وده مش معناه انه لو قاعد مثلا 5 ساعات في القيام يقعد 5 ساعات في الركوع وبعدين يقوم 5 ساعات كمان وبعدين يزجد 5 ساعات وبعدين يقعد لا يعني حتى نحو لو اربع ساعات يبقى كده مفيش ليل الليل هيعدي أوه. إنما زي ما طول يعني إن انتو... ما طولش في القيام ما يطولش في الركوع طول شوية يطول شوية وهكذا ماشي الحياة طبعا في غالب أحوال الناس لا يناسبهم التطويل خاصة في غير العشاء فيصلي بالقدر الذي كان يصلي به النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة وهي احنا مش عارف قلنا ولا لا من الستين المائة آية في صلاة الصبر والميزانين في صلاة الظهر اما خمستاشر وخمستاشر والركعتين الاخريين مفهومش قراءة أو 30 و 30 و 15 و 15 في الأخيرة أول أما العصر له ميزان واحد وهو العشاء 15 و 15 يعني 30 آية في الركعتين تقريبا في, في الركعتين 30 آية ينطول يعني شوية في الأولى ويأثر شوية في الثانية وما فيش في, في الركعتين الأخيرتين شيء المغرب فليس له ميزان يعني يلتزم به الا انه يلتزم بقصار الصور في الغالب في الغالب اذا كان ده يعني ما يناسب احوال الناس ويطيل احيانا ورد بنحو سبح وورد بما, بما هو اطول يعني بنحو صورة الصفات والطور والمؤمنون ها والاعراف مرة واحد فيبقى دي تكون في حالة يكون محصورين ويرضوا بالتطويل ويمسيبهم هذا يعمل الحكاية دي أما زل كده فيقرأ على حسب أحوال الناس صابين ومستريحين وما والامام يكون يعني برضو صوته يعني فيه خشوع فيه تدبر في الناس تقبل يعني التطويل وف يطول بهم في في الحالة دي يسبح اذا طول يبقى عشر تسبحات واذا خصص يبقى بين الثلاثة والعشر ثلاثة او خمسة او سبعة بلا إنما لو في القوم المحصورين بقى يرضوا بالتطويل يزيد بقى عن عشر. يبقى بالنسبة لنا احنا المساجد دلوقتي يعني في معظم الأحيان ما فيش كده ما فيش قوم محصورين في المساجد إلا بقى في رحلة في معسكر في سجن في في العشا ومتأخرة قوي بس يكون اهل الناس بلما سيبهم التأخير برضو لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤخر العشاء بدليل ايه لما اخرها مرة القوا الصحابة ويقولوا الصلاة لحد ما سيدنا عمر قاموا قالوا الصلاة يا رسول الله يعني معناه مستغربين قال هذا وقتها لولا لان اشق فيضل انه ما كان شي بيأخر لأن ما يناسبش الناس إنما لو كان ما يشقش وده يكون في حالات خاصة يبقى يأخر قال أحمد جاء عن الحسن التسبيح التام مسابع والوسط خمس وإبناه ثلاث ثم يرفع رأسه ويديه لحديث ابن عمر السادق رفع اليدين يعني وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما يعني كفيه كذلك صلى الله عليه وسلم ويرفعهما حذو من كبيه الحديث ابن عمر السابق قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمد مرتبا أجوبا يعني ايه مرتبا يعني اللفظ يرتبه ما يقولش لمن حمده سمع الله مثلا لا لا يرتبهم كده زي مهم وجوبا لان قلنا الاذكار دي كلها واجبة عند الحمد لانه عليه الصلاة والسلام كان يقوله ذلك قاله في المبدع ومعنى سمع استجاب طيب هنا استفاد واستجاب من ايه هو سمع الله ها؟ اللام ما قالش سمع الله من حمده إذا دي قد يتفهم إيه مجرد السماع ولكن في حاجة في اللغة يسموها التضمن اللي يعدي الفعل بالحرف بتاع فعل تاني فيشار بذلك إلى تضمن الكلمة الوحيدة لمعنى الفعلين يبقى سمع الله من حمده واستجاب له ماشي ما نقولش نؤمن الله يعني نصدق الله لا نؤمن يعني نصدقه الله عز وجل ونقر بهذا التصديق يبقى النطق بالشهادتين اعتبر لصحة الايمان ممن قدر يبقى لازم يقر بيها مصدق في قلبه ما يقرش يبقاش مؤمن يبقى زي يمين ابي طالب كده ولقد علمت بأن مدينة محمد من خير اديان البريات دينا لولا الملامة او شماتة حاسد لا رأيتني سمحا بذاك مبينة ما القرش دخل الوقت اه فان لا يصنع اه الازامة نستنع انت لاغوا لاشا النهار جلس الاوصاف شكرا لاشا شكرا ما منسيبوش يمشي بقى، أحبسو هنا، يديكو عربي، ويديقو الحاجات بقى اللي، اللي ذكرناها سوا زمان، طايتو بيه، أنا بس عشان يبقى، ونفتيش على حق الوين. لا ما نعاده هنا يعني نشوف أي حل طيب يا سيدي قلنا إيه بقى واقفين على إيه مرتبا وجوبا ها لان نعم اه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك وله في المبدع ومعنى سمع استجاب قلنا سمع الله لمن حمده بدل ما يقول سمع الله من حمده لمن حمده وقالوا استعمل اللام بتاعة استجاب وبدأ تضم يبقى سمع الله من حمده واستجاب له سمع الله ليهو ماشي على ما ايه قول من قال وجود التضمن في اللغة ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحمد بعد ما يعتدله امال سمع الله لمن حمد هذا الذكر بتاع ايه ذكر الارتفاع يعني ذكر الانتقال من الركوع الى الاعتدال فاذا اعتدل اذا اتم القيام معتدل يقول ربنا ولك الحمد إذا في وقف هنا يا شيخ ربنا ولك الحمد إيه الواو دي أو عطف آه يعني كأن في جملة ربنا دي جملة الوحدة وبعدين ولك الحمد سيدنا الامام الشافعى ترد على الواو يعني ما كانش عنده لسه ثبتت اوي النقول، فقال لا ربنا لك الحمد ولكن ايه سيدنا الامام احمد ثبتت عنده النقول، تأكد عنده ان دي ما نقوله صحيح عن النبي يبقى مفيش بقى ايه وجه الاعتراض خلاص ما دام ثبتت بالنقل تبقى صحيحة ويبقى لها مفهوم لابد انه يعرف فقال ربنا نحمدك والحمد لك ولك الحمد اللي هنا طبعا تقديم لك للايه آه ويعني ايه ولك الحمد ربنا نحمدك يبقى ده فعلنا بنخبر عن فعلنا بنسمي عليه بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل والله له الحمد يملك الحمد او يختص به يستحق سبحانه وتعالى هو يختص به ويملكه عبره العلماء بالثلاثة يا شيخ محمد وانا مستغرب شويه من حكايه يملك يملكه دي انما عبروا بيها في في اكثر من موضة ولكن ايه الحمد كله لله ليه كله لله اولا كل سناء بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل لله لانه ليه الكمال في كل ما فيه كمال ايبا ده انواع الحمد كلها ده من جهة انواعها المعنوية يعني معاني الحمد كلها لله عز وجل ومن جهة افرادها افراد الحمد الحمد على الصفات وعلى الافعال الافعال الذاتية والافعال المتعدية ايضا فاذا حمدت مخلوقا على شيء فمرجع الفضل في ذلك الى الله فنحن نحمد رسول الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم والله يحمد بان جعل فيه نبينا ما يحمد عليه صلى الله عليه وسلم الله هو الذي خلق كل شيء وهو الذي تفضل بكل شيء وهو الذي أعطى كل شيء ما عنده من الصفات الجميلة التي يحمد عليها وكل فعل حميد من إنسان أو نعمة او احسان كل ذلك لله عز وجل سايسيدي كان يقول ذلك قاله في المبدع ومعنى سمع استجاب ويقولان بعد ايه المبدع كتاب يعني اسمه المبدع وما يقول قاله في المبدع يعني صاحب المبدع بدل ما يقول قال صاحب كتاب المبدع في الكتاب اللي اسمه المبدع يقول قاله في المبدع وقضاه ماشي يعني يعني صاحب الكتاب اللي قاله هو اللي مؤلفه ومعنى سمع استجاب ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض يعني فيه ورد ربنا لك الحمد اللي اختارها الشافعي ورد ربنا ولك الحمد ورد ربنا لك الحمد ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد هو هنا جمع بين الواو وملأ إلى آخره وهذا فيه كلام شوي طيب هقرلكم حاجة كده صغيرة من حشية ربنا ولك الحمد عاطفة على مقدر بعد قوله ربنا وهو استجب ربنا استجب يبقى كأنه ده دعاء ربنا استجب ولك الحمد وممكن يقدر ربنا حمدناك ولك الحمد الناس العواجيز لما يقولوا لك عمل ايه فتقول الحمد لله يقولوا ايه يستاهل الحمد يا ابني فانشغلوا بايه بالله عن المخلوق وده معنى كويس يعني يعني مش بيقولوا مش يعني بيقولوا يعني فرحان انك انت كويس يعني انشغلوا الاول بايه بان الله عز وجل يعني له له كل المحامد فاستجب او حمدناك ربنا حمدناك ولك الحمد فهما جملتان قائمتان بانفسهما كل جملة لوحدها ربنا جملة لوحدها بالايه بالمحذوف المقدر ده والجملة الثانيه لوحدها برده يبقى الأولى أنت الرب والملك القيوم الذي بيده الأمور فاستجب ربنا رب ده معنى الرب فاستجب أو نحمدك بذلك ونثني عليك بذلك ثم يعطف على هذا المفهوم من قوله ربنا يعطف عليه ولك الحمد فجمع معنى الدعاء والاعتراف ثم أخبر عن شأن هذا الحمد بقوله ملء السماوات الى اخره يعني سمع الله لمن حمده فاستجب يا ربنا ولك الحمد على ذلك على استجابتك لنا وقيل معناه ان من حمده متعرضا لثوابه استجاب له واعطاه ما تعرض له فاننا نقول ربنا ولك الحمد لتحصيل ذلك وقوله ربنا ولك الحمد مشروع في حق كل مصل يبقى سواء كان امام او مأموم او منفرد يقول هذا دا على قول بعض اهل العلم آه سمع الله لمن حمده فيها يعني قولين برضه قول إن المأموم يقولها ايضا اذا قال امام سمع الله لمن حمده يقول المأموم ايه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وقيل ان المأموم خلاف الإمام المنفرد الامام المنفرد يقول سمع الله لمن حمده انما المأموم يقول ربنا ايه ربنا ولك الحمد وهذا ما يأخذ به اهل مصر خلافا لمذهبهم الأصلي اللي هو المذهب الشافعي اللي بحري عندنا شافعي ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد في حاجة غير السماء والأرض يعني في حاجة غير السماء والأرض ملء السماء وملء الأرض ها الكرسي والعرش غير السماء والأرض مخلوقان من مخلوقات الله عز وجل وفوق السماء والله يعلم بخلق ما نعرفش خلق ربنا ما فيش اخبار عن كل خلق ربنا لما نعرف بعض المخلوقات طيب ملء السماوات وملء الارض يعني الحمد يملأ السماوات ويملأ الارض ازاي؟ يعني لو كان جسما لملأ السماوات والارض طبعا ده يبقى حجم يعني حاجة ضخمة جدا صلى الله على النبي وآله وصحبه وسلم واحد بيقول كيف نحصل الخشوع في الرواتب او الصلوات التي نسرع في صلاتها نسرع ازاي يعني يعني مثلا ثلاث تسبحات بس يعني او خمسة طبعا الانسان يجتهد في تدبر ما يقول وينصرف عما, عما يعني يفكر فيه أو يوسوس به الشيطان لا يلتفت إلا إلى الصلاة ويستعين بالله عز وجل ولكن طبعا الإنسان ما يخففش الصلاة جدا إلا إذا كان هذا يناسب حال المصلين يعني أفرض فيه طفل بيبكي كان النبي خفف صلى الله عليه وسلم بأنو ما سمي يصلي مثلا 30 آية مثلا في الظهر فيخليهم ايه 15 بس صلى الله عليه وسلم يعني السنة لها حد أدنى وحد أعلى فإن كان ناوي يجيب الحد الأعلى أو, أو فوق الحد الأدنى لا بينزل للحد الأدنى خلاص ده أقرب وإذا رفع المسلم من الركوع ان شاء وضع يمينه على شماله او ارسلهما اكثر العلماء على انه اذا الانسان رفع رفع من الركوع انه يرسل ايديه يعني ما يقف خلص ما يحطش يمنى على يسره نعم صفحة اللي قبلها مالها لسه ما أرنهاش لسه طيب يقول وله قول أي حمدا لو كان عجسما لملأ زي ما قلفنا ليه طيب وله قول اللهم ربنا ولك الحمد وبلا واو أفضل يعني اللهم ربنا لك الحمد وبلا واو أفضل يعني أسود يقول اللهم ربنا لك الحمد ليه أفضل لأن الحديث ورد من غير واو فالأفضل أنك تلتزم بالنص اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعض العلماء قال ما هو ورد ربنا ولك الحمد الوحدها فإضافة اللهم ما مت تضرش فعلى كل حال يعني الأمر ايه سهل ولكن اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لا شك فيه أنه أأمل بالثواب أحوط فيبقى من غير واو إذا قلت كلمة اللهم في الأول ما تحطش الواو تقول اللهم ربنا ما تقولش هو لك بقى قول لك على طول لك الحمد وبلا واو افضل عكس ربنا لك الحمد يعني ربنا لك الحمد افضل ولا ربنا ولك الحمد ولك الحمد افضل انها وردت كده اه ولكن يعني برضو لو قال ربنا لك الحمد ها وردت فيعني من نقول دي افضل ودي افضل ما يعني مش حاجة كده اهو فاللي يقول كده ماشي واللي يقول كده ماشي وما فيش ايه الدليل قاطع ان واحدة منهم افضل من الثانية لان دي وردت ربنا لك الحمد دي من غير واو وردت والاحاديث متفق عليه كمان صلى الله على النبي واهله ورد عن كثير من الصحابة ربنا لك الحمد ويقول مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط ما يقولش يعني سمع الله لمن حمده لقوله عليه الصلاة والسلام اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد هذا الحديث متفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ايه هي يعني زي ما بيقول عايز يقول يقول ما لوش على حسب ما هو مستريح ورد عن احمد انه قال ليس يسقط عن الماموم غير سمع الله لمن حمده يعني دي الكلمة الوحيدة اللي ايه تسقط عن المأموم ولا يسقط عنه غيرها يعني بيقول زي الامام بالزبط الا الكلمة دي الامام يقول سمع الله لمن حمد المأموم يقول ربنا ولك الحمد طيب واذا رفع المصلي من من الركوع طبعا كلمة فقط وردت فين فقط في المات مش كده يعني ما يقولش ملء السماوات وملء الارض الى اخير ولكن في قولتاني اللي يقولها فبرضو الامور يعني ايه واسعة اللي عايز يقولها يقولها ما درش حاجة يعني يفرض الامام طول في الوقوف ده هيفضل المأموم ساكت او يكرر اه يعني يقول برضه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد يعني انت اهل الثناء والمجد او اهلا الثناء والمجد اهل الثناء احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا منع لما اعطيت ولا معطية لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد واذا رفع المصلي من الركوع فان شاء وضع يمينه على شماله او ارسلهما قلناها دي مش كده يرسلهما بجانبه فيخير نص عليه الامام احمد اه وطبعا يعني بعض العلماء اختار هذا انه يضع ال على اليسرى ايضا بعد الايه بعد القيام من الركوع وبعض العلماء اختار انه يرسل اليدين لانه قال ما سبتش شيء مخصوص بوضع اليمين على اليسار بعد القيام من الركوع ولكن اللي قاله كده قاله كان يضع يمينه على يساره في قيامه في الصلاة فيعني يحتمل انه يكون قيامه عن قيام الاول فقط ويحتمل انه يكون كل القيام يبقى القيام اللي قبل الركوع والقيام اللي بعد الركوع وما دام الموضوع في احتمال فالامام احمد قال انه يبقى ايه محير طبعا بعض اهل العلم اهل الحديث من المحدثين قال لا ما ثبتش وده بدعه وبتاع يعني ومزود فيها ولكن طبعا مش بدعه ولا وديكوا شايفين كلام الايه العلماء اهو اللي سبقوا الشيخ ابن باز الشيخ ابن باز اول من ادان يعني هذا الحكم ورجح ان يضع يمينه على يساره بعد القيام من الركوع. الشيخ اللي قال بدعة انتم عارفين طريقته انه ايه اللي ما ثبتش عنده يقول بدعة يعني بدعة بالنسبة للي ما ثبتش عنديه انما يعني مش بدعة اكيد يعني يقينا ويبقى فاعله او قائله مبتدع ولا مش كده عارفين عارفين الطريقة دي قلنا عليها قبل كده وهو طبعا امام من ائمة السنة اللي ايه اللي هو اللي قال انها بدعة ولكن طريقته كده الحاجة ما ثبتتش عنده يقول بدعة انما مش يعني ما تقولش انت انها بدعة ولا حاجة اكبر مشايخي في الحديث اكبر مشايخي ومشايخ الدنيا كلها الحقيقة. رحمه الله الشيخ ناصر الدين وناصر السنة وقامع البدعة ودافع وزائد عن عقيدة المسلمين وعن سننهم في عقائدهم وعمالهم ولكن يعني حكمة ربنا سبحانه وتعالى ان لا يسلم لا يسلم اي انسان من الانتقاص لانه لا يسلم من النقص لو سلم من النقص يبقى اي بقى ملاك ولا رسول مفيش كده لازم ولكن امام الدنيا انما عنده طريقة كده ومش حاجة يعني وحشة قوي برضه انه هو استعمال يعني اعتبره اصطلاح عنده فما يقول هذا بدع يعني لم يثبت عندي قد يثبت بعد شوية يبقى مش بدع عرفته مين اللي عرفتوش شيخ ناصر الدين القلبان الله يرحمه ويحسن اليه يعني التقيت بمن هو أحفظ منه وأعلى سندا ولكن لا يقرن به في السنة يعني بل لا يعني يجمع معه أصلا حتى نقرن ولا قرنه إنما الشيخ الألزاني كان طبعاً أسنهم رحمه الله ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال يخر مكبراً ذكر الاعتدال اللي هو إيه؟ اللي عنده همزة يشيلها ذكر الاعتدال يعني هو في قول كده انها ممكن ذكر الاعتلاء على ان فيه همزة وصل في الالف واللام وبعدين الهمزة دي همزة وصل تانية فيبقى يه تنطق احدهم احداهما فتقول من ذكر لع اعتدال. يبقى انت همزتين اهم همزة في الالف واللام والهمز او ذكر الاعتدال يخر مكبرا ولا يرفع يديه ما يرفعش ايده وهو نازل للسجود ما يرفعش ايده خلاص يخر يعني يهوي ساجدا على سبعة اعضاء ايه السبع اعضاء اللي بيسجد عليهم رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته ثم جبهته مع انفه ثم جبهته مع انفه الجبهة مع الانف عظم واحد يعني انه عظم الرأس وبعدين الرجلين عظمين ولا واحد عظمين ها؟ والركبتين عظمين واليدين عظمين يبقى دي ست ستة اعظم والإيه وال وال والرأس يبقى سبعة سبعة اعضاء مم. لقول ابن عباس رضي الله عنهما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعة ان يسجدا او يسجد على سبعة اعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا يعني يسيبه يسجد معاه على الأرض ما يعني ما يلموش كده خايف انه ينزل على الأرض لا ينزل على الأرض يسجد كمان معاه مجرىش حاجة دي معنى عدم الكف هنا يعني طيب الجبهة واليدين والركبتين والرجلين كل ده في كلام سيدنا من العباس وده الحديث ده متفق عليه يبقى ده حديث ايه بقى موقوف ولا مقطوع ولا مرفوع ها ده سيدنا من العباس اللي بيقول ها بيقول امره بيصف الفعل مش كده وهو الامر هنا فعل هنا امر ماشي او بيعبر عن القول لان هنا ما قالش قال كذا قال امره ان يسجد على سبعة اعطاء فممكن يكون النبي لفظه يعني ما احنا مش عارفينه إيه لفظه؟ انما سيدنا ابن عباس بيعبر عن قوله بهذا صلى <سؤال> الله على النبي وعلى النبي طب ما يمكن سليل ابن عباس يعني مش فهم كلام النبي ولا حاجة ها يعني طبعا يبعد نحو هذا الصحابي العالم الجليل يعني صاحب التأويل والفقه وايضا العربي الجامع للغة العرب ولكن لما الصحابي يعبر طبعا غير لما ينقل القول على طول قول على طول واضح قال ايه ما يعبر يبقى اقل في القوة شوية سنة صغيرة يعني لانه قد يدخل فيه فهمه ولكن والله اعلم ليس هذا مما يحتمل الاحتمالات لانه سامعه وشافه بيطبق رأى النبي صلى الله عليه وسلم وبيصلي مش كده شافه يجي ازياد عن ثلاث مرات يمكن كم مرة كده يجي كم مرة شافه ها ساقيرنا ابن عباس شاف النبي بيصلي كم مره كتير قوي مش كده <تصفيق> يعني شافه ألاف المرات ولما يقول كلام زي كده يبقى فيش احتمالات فيه ها ها شوف كم ساجدة بقى ولد نعم ما مالهم؟ لا الامر بالسجود على سبعة اعظم ده محكم خلاص مفوش كلام انما هل يعني لو رفع بعض هذه الاعضاء يجزئوا او لا اه يعني دي مسألة تانية لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان بامر وفعل السجود على سبعة اعظم سبعة اعضاء انما لو رفع القدمين او رفع الكفين هل يجزئوا او لا لو رفع الانس هل يجزئوا او لا فطبعا الجمهور على ان الانف لو رفعوا ما يجزئوش السجود وقول يعني قليل جدا قال الانف لو رفعوا يجزئوا السجود يبقى الجبهة بس هي اللي ولكن ده قول ضعيف اوي يعني ما لكش دعوا به انما القدمين يعني فيهم قولين يعني بعض العلماء قال انهم مش شرط ولا حاجة ويعني قول اقوى شوي اللي هو بانه لا يشترط طبعا مفيش خلاف ان استجود على الاعضاء السابعة ولكن الخلاف لو رفع حاجة منهم يجزئه ولا لا والكفين كذا نعم. لسه ما جاءت ولا يكف شعلا ولا ثوبا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين متفق عليه صلى الله عليه وآله وإذا طبعا الرجلين يعني القدمين أو أطراف القدمين وفي رواية فعلا وأطراف القدمين ماشي وفي رواية في كمان أمر بوضع اليدين ونصب المرفقين عشان يبين ان اليدين مش تحطها كلها والكوع يلمس الأرض لا تحط الكفين والمرافق تبقى ايه مرفوعه ولبره اللي كنت بتصلي امام او او منفرد كنت بتصلي في الجماعة تضمها بالقدر اللي ايه يجعلك ما تضرش اللي جنبك في بعض اخواننا يقول لك السنة ان الواحد ايه يجافي بينه فيجي الواحد ايه يسجد جنبه مش عارف يسجد ابدا كل ما يسجد يلاقي ايده ايه ضارفه في جنبه كده في مش في جنب جنب اللي يعني لا يبقى الواحد يلم نفسه شوية يعني يفتحهم بالقدر اللي ما يضايقش اللي جنبه الحال. طب يحط الإيدين فيه خلينا الاول في السبعة وولد دارة قطنية عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لا صلاة لمن لم يضع أنفاه على الأرض وفي رواية أخرى لا صلاة لمن لا يصيب أنفوه من الأرض ما يصيب الجبين وابن المنظر حكى اجماع الصحابة على انه لا يجزي السجود على الانف وحده يعني ان سجد على الانف دون الجبهة ففي اجماع انه ده ما يجزئش او ابن المنظر نقل اجماع الصحابة على كده اه انما لو, لو مكن الجبهة ورفع الانف دي يعني اللي فيها قولتين طيب مين يا لا يا ابن ابي جهل ازاي يا ابن عبد الله مولى ابن عباس من اوسق الثقات طبعا تلامز السيدة ابن عباس كبار علماء الامة اللي نقلوا لنا تفسير القرآن والفقه عن سيدنا ابن عباس سيدنا عكرمة ومين ثاني قتادة ومجاهد ودول يا سيدي وطبعا وضع الانف لله في الارض يعني طبعا فيه مع الجبهة فيه شعور طبعا بال يعني بالذل لله والتوضع لله والانخفاض لله حتى الانف مع الجبهة تضع في الارض لله عز وجل ولا تجب مباشرة المصلي بشيء منها اي من اعضاء السجود او مباشرة المصلى يعني المكان اللي بتصلي عليه بالنسبة للركبتين والقدمين الإجماع على أنه لا تجب مباشرة المصلى بها المصلى المكان الذي تلمسه فيه السجود الركبتين لا يشترط أنه يبشروا المصلى بل لا يجود إلا مع لبس يعني بانطلون بقى ولا حاجة زي كده عشان تصر العورة لان العورة الى الركبة فلو كشفت الركب او شكت العورة ان تظهر وعلشان تداري بقى يبقى لازم تاخد احتياطات جمدة جدا فطبعا ايه الركب تبقى مصطورة من قميص المسلم ثوب المسلم الى نصف من نصف الساق الى الكعبين يبقى يتراوح بين الساق والكعبين اذا ارتفع اكتر حاجة يبقى نص الساق الساق بين الركبة والقدم فيبقى النص ده اعلى حاجة في بعض الاخوة بيبقوا يعني مزودينها اوي وبعدين ما يناسب الحال والواقع انها توصل لحد الكعبين الايد ثوب فيبقى الركب متغطي والاقدام ايضا لا يضر انك تبقى لابس لان كان بيصلوا بالخفاف وبالجوارب وباللفائف وبالنعال لشي النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا بيصلوا طبعا على التراب على طول أو الرمل أو البتاع ويبقى الدنيا حار فالقدمين والركبتين ما فيش اشكال ولا خلاف في انه يجوز عدم المباشرة فيهما طيب يفضل بع الإيه يفضل اليدين والإيه والجبهة الكفين جمهور العلماء ايضا على انه إيه لا يجب المباشرة بهما وورد حديث كنا نصلي معه في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بفط ثوبه فسجد عليه ده في, الايه؟ في الجبهة يبقى يبسط الثوب ويصلي عليه وأما اليدان فقول أكثر أهل العلم لحديث ابن عباس رأيته يتقي الطينة إذا سجد بكساء دون يديه صلى الله عليه وسلم يبقى يحط كساء دون يديه. بعض العلماء قال يحط فرشة زي ما عاوز بس ما تبقاش ايه من لبسه ما يبقاش هو لبسها متصلة بيه بحيث لما يقوم تقوم معاه يبقى الطائية لا إنما قلع الطائية حطها على الأرض وسجد عليها لا يعد لابسا لها وبعض العلماء قال لا فرق لا فرق بين انه يكون لبسها او يقلعها ويسجد عليه وكذلك الرداء او نحو لما يبقى لبسه ويحط ايدي عليه او جبهته او انه يقلعه ويحط يفرشه ويصلي عليه فعلى هذا الاساس قالوا انه ما يجراش حاجة انه يبقى جبهته مستورة ويديه ايضا مستورة يبقى لا يضره هذا وبعض العلماء قال لا لازم الجبهة تباشر والكفين يبشروا الأرض واللي قال لازم الكفين اشترط ان يكون بايه بعضهم يعني اشترط ان يكون بباطن الكفين وبعضهم لم يشترط قال الكفين وخلاص بباطن بظاهر والقدمين كذلك اللي اشترط ان هم يلمسوا الأرض بس من غير مباشره ما حدش قال بالمباشره يلمسوا بالبطن سواء ملبوس فيهم حاجة او مش ملبوس فيهم حاجة الشيخ ابن باز قال ببطن الكفين وايه ويحط السبابتين على الارض السبابتين يبقوا لامسين الارض ولكن على كل حال سواء لبس جوانتي او لأ يجزئوا الصلاة ونقلنا لكم قبل كده الشيخ احد مشايخنا الفقهاء حنفية لما سألته اه ليه لبس الطائية كده الشوام يلبسه ينزلوها هنزلوها على الجبهة كده فبقول له السجود كده على القلنسوة يعني ونرح قال إذا سجدت كذلك أنت ساجد أم لا أنا لابس الطائية ونزلتها على الجبنة وسجدت وما كانش يجاوب السؤال أبدا لازم يخليك تستدل كده ساجد ولا مش ساجد أه؟ ساجد ولا مش ساجد أه؟ مش ساجد إزاي على الارض مش ساجد ساجد يعني جبهتك في الارض وانفك في الارض وتبقى مش ساجد لا ساجد ساجد صلاة مساهة الفتو ماذا قلت له ايو ساجد قال طيب خلاص بتسأل عن ايه أو طبعا ما بيقولش بس انا بشرح لكم وميقولش خلاص بتسأل عن ايه دي الكلمة لأن خلاص سيم يعني بيننا معروف. <تصفيق> ها؟ <يه؟ تصفيق> لا يعني هو خلاص يعني هو الطريقة كده. صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الذي كان مبنياً ايام النبي صلى الله عليه وسلم. <تصفيق> فيها الف حسنة هنا في التوسعة قال اين انت الان انت في التوسعة انت فيين دلوقتي ها؟ في المسجد يعني تاني مش مسجد المسجد النبي على طول كده جو كله كده لازم المخ الملكة الملكة الفقهية النصيحة للامة يعني بيتعب نفسه هو كان ممكن يجاوبه خلاص بيتعب نفسه عشان الناس تفهم علشان تعرف بعد كده يبقى عندها ملك ثقية تعرف تستفيد وتفيد وتتعلم بس كده إيه المسألة الثالثة اللي قلت لكم عليها ايه يعني جمهور العلماء مش عارف مع الجمهورة ده علماء مع ممكن يغلط ده واحد مصري سلافاني السقف هذا ممكن يقع عادي فكر شوية طبعا السقف بتاع الحرم لا يمكن يقع انما ممكن يعني في احتمال يعني بس احتمال اه يعني من جهة الاحتمال فيه يعني يلا نهرب لو هرب الانسان بعاقل لانه باني على ايه ده احتمال واهي موهوم فلما يبقى اكثر العلماء قالوا بحاجة يبقى احتمال غلطهم موهوم برضه فالاخذ به يعني ماشي صحيح موجه دليل قطعي، انما ما ناخد به ما يبقى احنا يعني حاجة زعل يعني احنا نقول دلوقتي ما السقف ممكن يقع انتوا ازاي قاعدين يبقى احنا غلطانين يعني احنا قاعدين تحته فاحنا قاعدين تحت سقف بر اللي ياخد بقول اكثر العلماء قاعد تحت سقف متين يعني احتماله وقوع وبعيف فاهمين الله تفهمه ما تبقى حلوينه طيب ايه استيدي بقى ولا تجب مباشرة المصلى بشيء منها من الاعضاء هو هنا بقى ايه فقال للعملية كلها فتصح ولو سجد مع حائم بين الاعضاء ومصلى قال البخاري في صحيحه قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلمس و ايه القوم دول ها صحابة ولا حد ثاني لا خمس ثلاث صحابي شافهم حتى لو في حد ثاني مش هيجيب سرطه اللي شاف خمس ثلاث صحابي مش هيدور ينقل عن حد ثاني كان القوم يعني الذين يعتبروا في هذا الشأن ينقل عنهم يسجدون على العمامة والقلمس من الصحابة كانوا بيعملوا كده يبقى ما فيش غلط الضول طب ما يمكن كان بعضهم يعني مش واخد باله لأن مش كل الصحابة عارفوا كل السنن طيب والباقي بقيت الخمس تلاف شايفينهم كده بيغلطوا وقاعدين سكتين وهم عارفين ان دول نقلة الدين وان الناس هتتبعهم يجوز يتركوهم يطرك لا ده لو جد في اي حال من الاحوال ان يتركوا اي حد غير الصحابي يفعل الخطأ لا يمكن يتركوا الصحابة ليه لا يمكن ليه حرام حرمة مؤكدة ان يتركوه يغلط عشان الناس بتتبع الصحابي هو مش هم اللي نقلوا الدين فلو سبناهم يغلطوا يبقى الناس هتاخد الدين غلط فلما حد من الصحابة يغلط حاجة حد يشوفه يجب عليه انه يصوبه طبعا مش معقول ان كل صحابي عرف كل سنة مش ممكن كانوا بيخرجوا في غزواته وفي الجهاد ولا اعد مع النبي اسبوع بس صلى الله وآله وصحبه ولكن كانوا مع بعض يصوبوا بعض ويكملوا بعض كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسور فلو لم يكن هذا جائزا لما جائز يعني اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وروري عن ابن عمر رضي الله عنه عنه عنهما انه كان يسجد على كور عمامته العمامه المكورة اللي هي بيبقى ليها لها تتلف كذا لفة كذا يعني ماشي او. وفيه رواية تانية عن الامام احمد وبرضو بعض اهل العلم انه لا يسجد على شيء يلبسه ما يبقاش لبسه ويسجد عليه ماشي وهو مذهب الشافعي ده رواية عن احمد ومذب الشفعي قال ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم يسجد على جبهته وانفه دون كور عمامته ولم يثبت عنه السجود على كور عمامته من حديث صحيح ولا حسن انتهى اي يعني لو الارض ولا اللبس اه من ولا من من الارض يعني زي ايه دي مش لبس ومش ملبوس ما يجراش حاجه ده على البسط جائز اجماع لو وضع على الارض شيء وصلى عليه يجوز اجماعا مفيش خلاف سواء كان بساط شامل لمساحه المسجد او المكان بيصلي عليه او جزء منه مصليه صغيرة منديل اي حاجة كل ده جائز ايه يعني ايه ايه اللي جاب لك اشكال في دماغك طبعا دماغك مليانة اشكالات النمائيه اللي جاب الاشكال ده لباك مش منسوبة للارض لا مش لازم تنسب الى الارض يعني هو السجاد ده منسوب للارض في شيء لا ابد لو حط بلاستيك وسجد عليه مش منسوب للارض ماذا مين الحسن بقى؟ الحسن ابن ابن يسار اللي هو ابوه ابو الحسن يسار ولد سنة حوالي عشرين ومات حوالي مية وعشرة من اكبر التابعين سيدنا الحسن البصري من اكبر او هو اكبر التابعين مش اكبرهم سنا اعلىهم شانا يعني هو قالوا سيدنا قويس وقرني سيدنا الحسن وابن سيرين وسعيد بن كل دول ايه ائمه يعني الثلاثه اربعه دول دول ائمة التابعين، ها مين بيقول وطبعا لو سيدنا ابو حنيفة ثبت تبعيته، ايه بقى طبعا يعني ما يوصلش لدرجتهم بس يعني يقرب منهم هو طبعا في الفقه نشر فقه كتير بس دول طبعا مش موضوع فقه دول نقلوا الدين كله عقيدة وشريعة وكل مع الناس مختار في ايه يعني يستحب طبعا ان يسجد على شيء غير ملبوس لا يكون لابسه حين يسجد في الجبهة والانف والكفين يعني كان لبس جوانتي ولا حاجة يبقى يقلعه الافضل يعني الافضل انما لو كان مثلا حر بيصلي في يعني صلينا الظهر قلنا بنحج في شهر تمانية صلينا الظهر في مينة فالاول ايه يعني قلنا ايه نقلع النعال ونقف على الاسفل نصلي بصلاة الامام في المسجد الخيس برا وبعدين قلنا لا فكرة قلع النعال دي الحقيقة فكرة مش ايه مش مظبوطة رجلينا طبعا ولعت وبعدين قلت ايه نسجد كده بالايه على الارض على طول اني لابس ازار ورداء هفرش ايه وفيش حاجة فرش فسجدنا طبعا اول سجدة فالجنبي ايه قلع الرداء وفرش يعني قال لك بقى يصلي وهو عاري النص فاني قلت يعني مش كويس يعني يصليش وهو ليس على عتقه شيء فسجدت تاني ساجده قلت لا مش مهمه قوي حكايه عشر ولا <تصحيح> بس الرداء بتاع انا كمان لان الرداء واحد كنا بقى عمال واحد عمال يعني مش صلاه بقى يعني خلاص ما بقتش صلاه خالص يعني يعني شمس شمس يعني مش انتوا هنا عايشين في مصر جو يعني انما هناك الحقيقة اه هناك بقى في الاسفلت وبشكير واحد ما كفاش ابدا يعني ما كانش ممكن رحت قال على كمان وبقينا بقى ايه كله بالأذر والأرضية في الارض ما عشان نعرف نصلي فطبعا لو واحد حط يعني حط حاجة من لبسه او كان لابس طبعا في الاحرام مفيش طوائف الاحرام يعني مفيش كل نسوا وعمامه والحاجات نعم النساء احنا قلنا المرة اللي فات قلنا انه النساء لو كان مفيش حد ومفيش رجال يخلعوا ال... يرفعوا يعني اللي على وجههم بحيث يمسوا الارض بالبشرة ببشرة الجبهة والانس لو فيه رجال وجانب طبعا اغراب ما مجرش حاجة ويصلوا بالنقب مجرش حاجة يحط طرفه طب والركب والاكوف لا يعني ما فيش مجاز نار متقدة في الارض وبعدين برضو ما فيش خلاف برضه يعني احنا ايامها كنا شفعيه ما كانش همنا قوي حكايه العاتق الساده الحنابلله اللي اهتموا قوي انه يكون على عاتقه شيء انما الشفعيه مصره للركبه وانتهى فكان ان احنا يعني نبقى مش لابسين احسن من جهة يعني لو لابسه يبقى في خلاف برضه انك بتصلي على حاجة انت لابسه فكل حال يعني كل دي كانت يعني في الاسناء الصلاة عمالين مكتهد ونفتي فيعني في متعبش عليهم هنا لا المرتبة لا ما يش هيقدر يمكن الجسم ما ما يسجدش على المرتبة اللي اذا كانت مبلطة قوي يعني ما فيهاش يعني انضغطية ايه الانضغطية دي الاستيستي بس عرفش بالعربي بقول انضغطية المرونة يعني ها المرونة بس يعني المرونة ما تؤديش لأ يعني لانها ممكن ما تبقاش يعني يعني المرونة في التحرك نمال انضغطية والمتاع. يعني هم ما عنديش فيها يعني ايه سيدي اكتوب ايه ايه سيدي وفي الصنن اذا سجدت فمكن سجودك بيقولوا لو سجد على حشيش او قطن او ثلج او برد ونحوي ولم يجد حجمه لم يصح لعدم المكان المستقر ماشي ماشي مهم يعني يبقى حديد يعني قطنة او ثلج او برد لازم يكون مستقر يعني متماسك فوق الارض ماشي انما ما يرقص لا فتصح ولو سجد مع حائل بين الاعضاء ومصلاه حائل متصل بين اعضاء السجود وبين موضع الصلاه لو كان غير متصل يبقى مالوش اعتبار ما البسط انما الكلام في الحائل الايه؟ المتصل اي حائل متصل متصل بالجسم يعني بين اعضاء السجود ومالك وابي حنيفة وجمهور العلماء مالك وابي حنيفة والجمهور على كده وطبعا الحنبلة ديك شفت مذهبهم يبقى مين بقى اللي ايه يزعل من الحكاية دي بقى ما نقلع على الارضية ونحطها يبقى احنا على الشفعية مزبوطين انما لو فضلنا لابسينها يبقى اثبط على الحنابل وما يمكنكش بقى الجمع بين ال ال الكمال كله <تصفيق> ممكن تجمع بالكمال بين كل المذاهب نش هتقدر هتعمل ايه بقى وطبعا النصيحة من اوجات الكلام لا يتشفع أحدكم إذا حج أو اعتمر يتحمل أو بمعنى بقى يعني صح وأفضل يتتيم لأن هم مش مشين على مذهب الحنابلة برضو مشين على مذهب نتيمية في الحج والعمرة وإلا تبقى مشاكل كتيرة بقى على وجه التخنق معانا ويقوموا يضربونا وكده عشان احنا ايه ملتزمين بمذهب الشافعيه وما يقدرش يخرج من الخلاف لانه الجمع والقصر حرام عند الشافعيه واجب عند غيره لغير الايه لغير المسافر والاكل من هذا التمتع حرام عند بالشفعيه وواجب عند الحمد مش ممكن الجمع لو امكن الجمع كنت قلت لك احتاط ما فيش ما فيش سبيل ده الواجب وده الحرام شو ده هتعمل ايه بقى فخلاص امشي على مذهب الناس يعني ما تبقاش الناس بتصلي واحنا نقوم نكمل احنا لوحدنا ويقوموا بقى علينا هيموتونا بقى لا امشي على المذهب اللي هناك وخلص يعني ما انتاش يبقاش مخك ضيق يعني طارق فين اللي عايز يتشفع ليه لا ده مش ده ده عائل شوية نص ونص يعني مش قوي يعني شوف قال البخاري في صحيح يا احسن من كده حاجة قال الحسن في حاجة يعني مش عارف زين ايه زي loan كده اه اذا كان الحائل ليس من اعضاء سجوده فان جعل بعض اعضاء السجود فوق بعض يعني يسجد على حط ايده يحط ايده ويسجد عليها لا ده ما ينفعش بقى امم كما لو وضع يديه على فخذيه او جبهته على يديه لم يجزئه لانه كده ما سجدش على السبع اعضاء ويكره ترك مباشرتها بلا عذر ويجزئ بعضه كل عضو يعني مش لازم كل العضو بعضه يجزئ <تصفيق> مباشرة الـ الـ الـ الوجه والكفين اوه الواجه والكفين قلنا الاجماع في الركبتين والقدمين طيب بنقلقي بقى ويجزئ بعضه كل عضو ها نمشي على مذهب الجمهور لا ما قلناش على مذهب الجمهور قلنا على المذهب المعمول به هناك ها هل المبوعة قطعي <تصفيق> مثلا عن مثلا ما هو غلط احنا ماشيين على كلامه ماشيين على فتوى هيئة كبار العلماء العلماء كلهم هناك متفقين على ان المسعى ده غلط أما اللي قالوا غير كده فيا إما ما هماش علماء بيهبسوا خرفوا يعني يا إما أتباع يا إما الحاجة التالتة واحد مش فاكر يعني بيقول كده أنا كنت فاكر من 60-70 سنة إنه كان واسع شوية وما نش فاكر قد إيه يعني ما كلامه وطبعا ما عندهش بحث ولا تحقيق واللي بيبحث هو يحقق يعني الشيخ العباد في الاول كان بيقول يا جماعة يعني وبعدين بعد كده يعني لما بحث في الموضوع وحققه قال مفيش مجال اه وقال الراجل اللي يقوله عليه محدث ده بيقول قال ده يعني المخرف مش محدث اه فين بقى العلماء اللي انت عايز تمشي على كلامه طلله وسلطان ونايف وده اللي انت اتعلمته وناقعد يا ابني ده ما يسافرش ثاني بيقول ليه نخالف العلماء بقى جمهور العلماء ما احنا ها. فين جمهور العلماء ها تقول ايه؟ لا لا ده طبعا لا يجوز لا يجوز الاخذ بهذا وده طبعا ده يقيني عندنا انه انه ده غلط ده مش مفاهيم ما عنديش فيها احتمالات مسائل اليقينية الانسان يصر عليه انما المسائل فيها احتمالات دي خلاص يعني ما يصرش عليها رأي صواب يحتمل الخطأ انما كان ما يحتملش الخطأ وما يحتملش الخطأ بدلاء القطعية مش يعني ترباثة نماذج لا يعني دلائل قطعية يعني فقدان الأدلة المعارضة كمان طيب بنقول يجزئ بعض كل عضو إن جعل ظهر كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر أنه يجزئه يبقى هنا الايه الظاهر ده الباطن وده الظهر كده اهي فين الباطن فين الظهر فين اا ال... معروف باطن الايه باطن الكفين فبيقول وان جعل ظهر كفيه او قدميه على الارض او سجد على اطراف اصابع يديه فظاهر الخبر انه يجزئه اهم حاجة ان يده تلمس الارض من اي حته وخلاص ولكن ابن حامد قال لا يجزئه ان يسجد على اطراف اصابع يديه وعليها ان يستغرق اليدين بالسجود نسمع كلامه ولا نسمعش كلامه ها <تصفيق> لا لا نسمع كلامه ازاي تشوف ابن حامد مين فيهم كان واحد معين تسمع كلامه كان واحد تاني هزاي اذا بقيت العلماء يعني دين خدنا بقى علماء تاني شو كده كده ولا لاقي على <تصفيق> <تصفيق> لا هو التمكين للجابهة بس انما الباقي يعني اليدين يكفي المس وبعدين ممكن يمكن برضو على اطراف اصابعه زمان بقى ما كنا بنطلع الرحلات كان ممنوع تعمل في التمارين الضغط على الكف لازم على الصوابع تمرين الضغط تعرف تعمله على الصوابع ولا على الكف وطبعا طبعا المرقعة اللي انتم فيها دي وبعدين لازم القفز من وضع الضغط تقفز يعني تحط بالصوابع برضه نط دي التمارين اللي كنا بنعملها يعني الخفيفة إنما <تصفيق> انتم <متعم> مرقعين كده ووحشين ومقرفين بس عمين تكررشوا وخلاص طيب يا سيد او سجد على اطار فاصابع يدي فضائر خبر منهم يجذب وذكره في الشر ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها اللي يعجز بالجبهة ما يلزاموش بغيرها يعني ما يقولش طيب بقى انا ايه احط الايه بقيه الاعضاء والعجز بالجبهة بس لا عجز بالجبهة خلاص ما يلزاموش يعني يصلي هو مثلا واقف او جالس على حسب حاله وما يلزاموش انه ايه يط ال ال اليدين امكانه يعني انعجز يعني يعني يأتي بالسجود بقدر الامكان فيومئ يعني ينخفض اكثر من ممكن ويومئ ما أمكنه ويجافي الساجد عضضيه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه بطنه ما تلزأش في الفخدين يتقعر شوية الشيخ العسيمين أفته إنه مايفردش ظهره إنه يتقعر في السجود بعض الاخوة بيتقعر لأسفل وبعضهم بيفرد كده يبقى ايه يعني مستقيم كده في السجود والشيخ العصيمين قفت انه ايه يتقعر لأعلى وده يظهر هيبقى ريح له انما الاخوة اللي بيمدوا قوي كده ويقع يظهر ده موش مضبوط أوه إنما ما عنديش الحقيقة أدلة أدلة الشيخ العسايمين يعني مش عارفة إنما نسمعت منه بكلام مجرد عن الأدلة يعني وبطناه عن فخذيه وهما عن ساقيه الفخذين عن الساقين ما لم يؤذي جاره يعني اللي بيصلي جنبه مش البيت اللي جنبه الذي بجانبه بفعل ذلك المسنون فيحرم لحصول الإيذاء المحرم ويفرق ركبتيه ورجليه وأصابع رجليه ويوجهها إلى القبلة يبقى ميئه ما يلزقش ركبه في بعضيها ولا رجليه في بعضيها ولكن يعني في قول انه يلزق رجليه ها سيرهم هم خلوا فيها سيرة ولا خلوا حاجة لين متأخرين وحالتهم وحش ها إيه اللي ما عنده ركبة. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أيه سيدي. إيه تقول إيه. ويفرق ركبتيه ورجلينه يعني ما النزائي في بعض يعني لقى اقدام اه واصابع رجلينه يعني سهل دي يفرق اصابع رجلينه دي فيها نظر شوية حكاية اصابع رجليه دي اصابع رجليه فيها نظر طبعا السنة في السجود انه يجعل اطراف الاصابع الى القبل وباطن الاصابع هو اللي الى الارض ويزجد يزجد كده كده يعني أطراف الأصابع بس الرجلين طبعا مش الأيدي أطراف الأصابع إلى القبلة ولو حطهم حط كده واقفين يجزئوا برضو مفيش إشكال اللي فيه خلاف لو نايم بقى إيه رجليه كده وبقى ظهورهم هي اللي إلى الأرض هو قال هنا لو حط ظهور إيديه ورجله قال كده قال يجزئوا فيعني فيها قولين لإيه لأهل الأهل ولو رفع قدمه خالص يجزئه برضه مع الخلاف برضه يعني فيها قولين برضه فاختار النووي مثلا عند الشفعية انه يلزم وضع القدمين وقال المعتبر هو البطون او الاطراف انما في ظهور لا والرفعي قال لا ما يفترضش فيعني أصد إن فيها خلاف حتى في أهل المذهب الواحد اختلفوا في المسألة في الأمر طيب في مسألة هنا عايز أقولها لكم قبل ما نساه لو واحد ركع وبعدين قام من ركوع فوقع على الارض لو وقع ساجد هو مش نوع السجود هو التبك في وقع لو وقع ساجد يجزئه عن السجود صارت شنين طب لو وقع على جنبه وراح معدول ساجد ما يجزئه لانه لا نوى وبعدين كمان خالف الايه نظم الصلاه يعني قافيه عن الاولاني لانه موافق لنظم الصلاه فهمته دي ما لا هو ممكن عادي بيقول حاجه عادي تعد الساجد لا ما ينفعش لازم يقوم يوقف الاول وبعدين ينزل ساجد من الوقوف في يعني بعض يعني دي فاتوى الشيخ وسامك وحيل كمان قال النية مش شرط يعني وهنا وافقوه الحنابل النية مش شرط ولكن في قولة تاني انه لو وقع ساجد او راكع يجزئوه يجزئوه يعني مش طبعا ما يجزئوش بقول الثاني لا يجوز يقوم تاني وينوي الركوع ها ماشي جمع القولين هتجمع ازاي بين القولين عشان يسجد وما سجدش يرجع الى العوض الى, الى المحل الذي كان فيه اه ما يعدلش نفسه لا يعدل نفسه لانه هو زي اللي مكلف ان ينتقل الى السجود بهيئة معينة وما يشتبطش النية بس لازم ينتقل الى السجود على هذه الهيئة انه ينزل كده ماشي فلو وقع كده يبقى قتى بالايه قتى بالهيئة وان كان مش قاصد انما هو قتي بالهيئة انما اللي وقع على جنبه كده يبقى هو صحيح هيقوم يتعدل ساجد ويجيب ركن السجود انما مش هيجيب هيئة الانتقاد ماشي وطبعا يكون وقع بعد ما اطمئن في الركن اللي قبله يعني جاه يقف راح واقع على طول ما يقولش خلاص هجات سجود لا ده وقق واطمئن وبعدين وقع يبقى هنا ايه ركن الوقوف تم يبقى السجود يمشي الحائز ها فيه في صفحة 55 نمرة واحد فيها كلام زي كده نعم ما اتمش الوقوف هو كان عم بيعمل ايه فويع يرجع الركوع يرجع, يرجع الركوع يرجع للموضع اللي هو اقع منه يعني يرجع للمكان اللي هو ويع منه ده اجتهد منه انا ما عنديش فيها نقص نعم جه يركع فوقع كان وقع يعني على هيئة يعني مضى الى الركوع يعني قياسا بقى اذا كان نزل نزول كده غير لو وقع على جنبه يعني لو وقع على جنبه واحد وقع كده واحد واقف فوقع كده وقع على وشه كدة يبقى هو ايه قمضى الانتقاص يرجع للركوع بقى لان هو ركع وزيادة يرجع للركوع ده قياسا على دي انما لو وقع على جنبه كده يرجع يقفه وبعدين ايه ينتقل الى الركوع يبقى اتى بركن الانتقاص ولكن مفيش منع ان يتعلقوها لو حبيتوا تراجعوها المسائل دي أه؟ قالوا ايه مذكر الاخوة بالاستغفار في المجلس والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نعم الشفعية قالوا لازم النية لازم ينوي الانتقال بعض اهل العلم قال الانتقال من باب ما لا يتمو الشيء الا به حركة الانتقال ده المهم انه يحصل واقفا ويحصل راكعا ويحصل سجدا انما الانتقال ده ما هوش من ايه مطلوب يعني في قول انه لازم ينوي الانتقال، فينتقل ناويا والقول للثاني إنه لا أن الانتقال ده غير مقصود أصل، لما المقصود أن يحصل واقفا ويحصل ركعًا ويحصل ساجد، فيبقى هنا مش مهم، وهنا ده قول وسط على الحنابلة إنه لا يشترط النية بس يشترط أن يأتي بالايه بالهيئة. سواء انا ريان او غيري ناوي ده غصب عنه خرج عن اراده واحد ايه واحد زقك ايه واحد زق واحد اه خدت كذا خطوه وبعدين كعبت ده كل ده يعني غزباً عنه نسبة لك انت انت واحمد طبعاً سالاتكم معروفة معلقوا الاسئلة دي اللي انتوا عايزينه اللي تحرك كثيرا من غير ارادته عشان نبه نسأل فيها وله ان يعتمد بمرفق... بمرفقيه على فخذيه إن طال السجود ما يسندش بالايه بالمرافق على الأرض تعب يسند على الفخذين علشان في زي ينهي كده على ما تقدم في تسبيح الركوع ايه ده انا فوت جذب وله انا يعطينا فقال الفخدائي إن طال ويقول في السجود خيب هنا احنا مسألة رفع اليدين خالص او رفع الرجلين خالص احنا قلنا فيها قولين رفع اليدين ما ما قلناهاش يعني ما لقناش هنا فيها نقوص عايزين نرجعها ونشوف النقول فيه رفع اليدين اثناء السجود ندور عليها كده لما نلاقيها منصوفة عشان نشوف هنختار فيها ايه هنا الحنابلة ما قالوش لابد من باطن الكف قالوا باطن ظاهر اطراف كله ماشي كده او كده او هيا المهم لديه جزء من العض يمس الارض ده مذهب الحنابلة وفط كده في ناس قالت لابد الايه الباطن اه عايزين نشوف المذهب الثالث انه لا ظاهر ولا باطن نشوفه ده مين اللي قاله وادلهه والتحقيق فيه برضو علقوا الحكايه دي طيب ويقول في سوره سبحان ربي العلى الان على ما تقدم في تسبيح الركوع ثم يرفع رأسه اذا فرغ من السجدات مكبرا ويجلس مفترشا يسرى أي يسرى رجليه ناصبا يمناه ويخرجها من تحته ويثني أصابعها نحو القبلة ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع كل ده طبعا مشهور معروف ويقول بين السجدتين رب اغفر لي الواجب مرة والكمال ثلاث زي كل الأذكار ويسجد السجدة الثانية كالأولى فيما تقدم من التكبير والتسبيح وغيرهما ثم يرفع من السجود مكبراً ناهضا على صدور قدميه ولا يجلس للاستراحة معتمداً على ركبتيه إن سهل وإلا اعتمد على الأرض وفي الغنية يكره أن يقدم إحدى رجليه أظن كل ذا واضح أه؟ يطول ما يكررها آه بس هم الشفعية قالوا دي اركان قصيرة اللي هي الوقوف بعد الركوع والجلوس بين السجدتين وعند البعض لو اطلها تبطل صلاة ولكن يعني امم ماشي عندنا كمان هو كمان ماشي لا يعني الكمال 3 فأكثر يعني اه وراه هو مطلقا يعني إنه ثلاثة وخلاص لا كالركوع ونحوه وقال الموفق وجماعة أدنى الكمال ثلاث أدنى الكمال والكمال في ذلك كالكمال في تسبيح الركوع والسجود واختاره الشيخ عرفت فده أدنى الكمال زي إذا التسبيحات ها نعم تركها اثم وصلاته باطلة مخصوصا لو اول حرف من اسمه <تصفيق> ايه تركتها اثم لسا جايب دلوقتي مجدري ايه احنا قلنا ان السادة الحنبلة قالوا ان كل اذكار الصلاة واجبة وتركها اثم وصلاته باطلة اما لو تركها ناسيا فيجبرها بسجود السه. وده الفرق بينها وبين الفروض اللي هي الاركان عندهم فروض دي ما ينفعش يتركها لا ناسيا ولا ذكر. لو تركها ناسيا يرجع لها تاني ان كانت الركعة فاتت يجيب ركعة كاملة عشان نسي فيها ركض اما الواجب لو نسيه يجبره يجبره بسجود السه. ولو تركوا عامدا يأسم لو تركوا عامدا ابطل صلاته وابطل الصلاة حرام عندهم ولا تبطلوا اعمالكم يعني لا بالرياء ولا الشرك ولا حتى بالايه بالخروج منها تبطلوش مطلقة اعمالكم فيبقى هنا ده واجب عندهم خلافا للجمهور اما وقية المذاهب فقالوا الاذكار دي مستحب مستحبة معادة يعني كل السنن القولية مستحبة معادة ايه وايه وايه تكبرت الاحرام بلا خلاف والفاتحة للامام والمنفرد بلا خلاف بس اما التسليم ففي خلاف ايضا ولكن الجمهور على ركنية التسليم الاولى السلام عليكم فقط ولكن بعض اهل العلم قال التسليم ده مستحب سنة فلو انهى تشهده فاخرج ريحا صحت صلاة سدى الاحناف اظلو <تصفيق> واحد عملها مع الشيخ اسام عمر اخرج ريح بعد التشاهد الاخير فطبعا أنتوا الشيخ Osama لو بطلوا، وطبعا الثواب خلاص يثبت بال يعني بالصلاة، انما لو كانت فريضة ما تسقطش لو كان عايز يكمل العدد مثلا ثمان ركعات يبقى ما كملش ربنا ابتله بحاجة يعني عشان يبقى يجتهد يجتهد زيادة انما يعني وقفته في الصلاة وخشوع وتدبر ما يروحش عليه ثوابه يعني. ربنا يعني ابتله بريح في اخر الصلاة ما يضروز انما الصلاة بطلة ولا صحيحة البطلة طبعا عند جمهور العلماء لسه ما سلمش يروح يتوضى ويصلي تاني انما القول ده انما واحد يخش في الصلاة من غير تكبرت الاحرام لأ مفعش. والفتحة طبعا شرط بضو واتنون كان فيها يعني شيء من الخلاف لا ينظر إليه فقرأه ما تأثرة من القرآن اشترت الفتحة آه ولكن جه الحديث طبعا لا ايه لا صلاتة قال يعني لا صلاتة كميلة طبعا احنا ماشيين لا صلاتة دي على طول كميلة اش معنى دي اللي هتخلوها ما هو لا صلاته الجبر المسجد إلا في المسجد، ويعني وبعدين هو متسع في حكاية النفي، ما يقتضيش نفي الإيه، النفي التام، النفي الكامل، لا نما نفي الكمال، والالأدنى قد يقوم الأدنى من الكمال قد يكون قائما لا صلاة يعني لا صلاة كاملة. لا صلاة لمسبل لا صلاة كاملة ماشية كتير يعني مم. ولكن طبعا إيه يعني المزاهد الشزة دي اللي خلفها جمهور العلماء وخاصة بعد أبو حنيفة يعني بعد ثبوت الأدلة عندهم وقول بيها يعني ما يجلس في مخلفته ده. نعم مال. صورة قصيرة قرآن يقرأ من القرآن آية طويلة أو ثلاث آيات يعني حد تكمل معنى يعني دعاء الاستفتاح احنا قلنا انه واجب ولا مستحب حنبلق قالوا ايه ها مستحب طيب يعني انت مش مذاكر وجاي تعطل الدرس ها معلش اسيبه عشان خاطر طيب ولا يجلس الاستراحة جلسة الاستراحة اذا كان تعبان مريض حاجة لما يعجز لما تعجز يقر الاستراحة مجرىش حاجة طيب ولا يجلس للاستراحة مؤتمنا على ركبتيه إن سهل نقول جلسة الاستراحة ولا جلسة الاستراحة. ها لو قلنا لا يجلس نقول جلسة الاستراحة يعني لا يفعل أن يجلس للاستراحة إنما إذا سألت عن الهيئة فقلت ما أوصاف جلسة الاستراحة يعني الهيئة دي اللي اسمها جلسة أوصفها إيه تقول إنه يكون رجليه بالطريقة الفلانية ويعمل فيها وتقعد قد كده يبقى الجلسة اسم للهيئة والجلسة فعله هو مصدر يعني جلسة اسم للمرة من الايه من الفعل جلسة جلسه يعني ماشي يبقى يجلس الاستراحة ان كان هيتعمد على ركبتيه ان سهل والا اعتمد على الارض يبقى دي زيها برضه هو هنا عايز ينفي جلسة الاستراحة خالص ولكن الجمع بين الاخبار يقتضي ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بعدما كبر فيها ازاي نرش فيها انما نقول انه ايه وهو صغير ما كانش بيجلسها لما كبر و... وتعب شوية بقى يجلس فيبقى حالنا زيه صلى الله عليه وسلم واللي بيحضروا للشيخ معين كان بيقول جلسة الاصطراحة لازم معرفش بقى ما ذهبه ايه دلوقتي قد بيحضره مين الشيخ الدبيسي كان بيقول جلسة الاصطراحة مهمة جدا وضرورية وبيجلسها كل صلاة زمان يعني من قد 40 سنة ما دلوقتي ها؟ دلوقتي بيعملها بقى لانه تعب طبعا ويصلي الركعة الثانية كذلك اي كالاولى معدد مع تحريم اي تكبيرة الاحرام والاستفتاح والتعاوز وتجديد النية يبقى هنا كل ده ما يعملوش لا نية ولا استفتاح ولا تعاوز ولا تكبير اربح حاجات فلا تشرع إلا في الأولى لكن إذا لم يتعوذ فيها تعوذ في الثانية ثم بعد فراغه من ركعة يجلس مفترشا كجلوسه بين السجدتين ويداهو على فخذيه ولا يلقمهما ركبتيه ممدودة ما يمسكش ركبه بصوابه ولا يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويقبض خنصر يده ها ما يمسكش الركب بأيديه ما يلقمش إيديه ركبته يعني تبقى آه لا يفردهم على ركبه كده ويقبض خنصة رياده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى لأن يجمع بين رأس الإبهام والوسطى فتشبه الحلقة من حديد ونحوه ويشير بسبابتها من غير تحريك ده اختياره طبعا ورد انه يرفع يعني هو مسك حطت ايده على ركبته ويرفع السبابة ده ورد كده وورد ان يضم الأربعة ويرفع السبابه وورد الصفر اللي هو قالها هنا يضم الاثنين بس الخنصر والبنصر ويحلق بين الايه الابهام والوسطى والسبابة ايه منتصبه فهل السبابه تفضل منتصبه ولا يحركها بعض العلماء قال السبابة يرفعها فقط عند التشهد عند قوله اشهد ان لا اله ثم يخفضه وبعضهم قال يرفعها ويخفضها في طول طول التشهد كل كل ما هو قاعد طول ما هو قاعد يحرك صوابعه وبعضهم قال زي ما قال هنا يفضل ايه نصبها كده طول الوقت من غير تحريك يبقى ينصبها من غير تحريك طول الوقت ينصبها مع التحريك طول الوقت لا يا ايه ينصبها بل يرفع عند التشاهد ويخفيه هو اختار هنا انه يضم الخنصر والبنصر ويحلق بين الابهام والوسطى انتو عارفين الكنسر والبنسر والوسطى والسبابة والامهام عارفين اسماء الاصابع مش كده فينو صحيح هم صضك ما يوصلش للارض يعني لرجلوا طب ما هو رافع وخفض برضه بس خفيف هو بس طبعا اللي هو ممكن يكون واخد به ان اليد ما تبقاش افقيه كده تبقى مائله كده شويه فيبقى التحريك ايه يعني هو مائله فيعني برضو فيها شيء من الارتفاع والانخفاض يسير وفيها شيء من الايه التيامن والتيسر يسير برضو امم عايزين تختاروا حاجة عقد ثلاثة وخمسين في اعداد كانت معروفة عند العرب ان تكون الثلاث مضمومة الى ادنى الكف لا مقبوضة اول يعني والابهام مفتوحة تحت المسبحة على طرف الراحة ويسمونها تسعة وتسعين واثر الفقهاء الاول تبعا للخبر ولا فعل غير ذلك مما ورد أتى بالسنة والأول أفضل ورواته أفقح هو ابن القيم اختار أنه يحركها طول التشهد لأنه ورد أنه يحركها يدعو به يدعو بها فاعتمد على كده طيب قالوا يشير بها مع الايه مع التشهد يعني ليجمع في التوحيد بين الفعل والقول يعني اه طيب بيقول فلا يوالي حركتين عند الإشارة لان من غير تحريك دي لأنه يشبه العبس لحديث ابن الزبير رضي الله عنهما ويشير بسبابته ولا يحركها لحديث ابن الزبير ولكن قال ابن القيم في صحته نظر وليس في الحديث أن هذا كان في الصلاة انتهى كلامه وفي حديث وائل اللي هو ابن حجر يعني ثم رفع أسبوعه أو إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها اهو جماع الكلام اهو من قالش كلام ابن القيم هي يعني ما نسبوش لابن القيم بس هو ده كلام ابن القيم برضه يعني قال انتهى وبعدين جاب كلام ثاني من عنده فقال الثاني وغيرون قال ابن القيم كان لا ينصبها نصباً ولا ينيمها بل يحميها شيئا ويحركها كما تقدم انتهى كلام. وقيل يدين نظره اليها لخبر ابن الزبير عند احمد غيري قال في الفروع اسناده جيد وحديث الاشارة بالسبابة في التشهد قد بلغت حد التواتر في تشهده في تشهده يعني في كل التشهد وهو طبعا اصل التشهد عند قوله اشهده ان لا اله الله يعني ده التشهد ولكن اطلق اسم الجزء على الكل واهم ما في الكل ايه هذا الجزء يعني مش كده التوحيد هو اهم حاجة في الموضوع ده في تشهده ودعائه في الصلاة وغيرها يشير بسببته إذا دع في صلاة وغيرها الحديث عبد الله بن الزبير كان يشير بإصدعه إذا دع ولا يحركها وفي عن سعد بن أبي وقص مر به وأنا أدعو بأصابعه فقال أحد أحد أحد يا سعد وإشارة بالثبات أحد يعني بس يعني واحد من الواحد وأحد من الأحد أو لغتان مم. ربنا واحد ولا أحد ها قل هو الله أحد دي مفهاش كلام دي صورة ال... الإخلاص إنما وهو الواحد القهار هو واحد وهو أحد سبحانه وتعالي لا يتعدد ولا يتركب أما في ناس خنذير أوحش من خنذير شوية قالوا ايه؟ الو سبحانه وتعالى مركب من ثلاث اشياء. كده؟ اه ودخله سيدنا جبريل معاه سيدنا عيسى وسيدنا جبريل. اه ثلاث، قاله ثلاث أوه. طيب يا سيدي الروح القدس طبعا سيدنا جبريل طب سيدنا جبريل ليه مش عارف وهو كفر بقى يعني كفر وخلق هيقلي سيدنا جبريل يعني لو ربنا سابوا عليهم كان. إنما خلاهم لغير نبيهم هننزل لهم يا... مش كده وامن اهل الايه الكتاب الا ليؤمنن به قبل قبل موت مين ها قبل موت اهل الكتاب الكتابي ده أه؟ يعني يصدق بس ما فيش فايدة آه يعني ما فيش فايدة خلاص وما ما يعذرش يعني هيحصل له من اليقين ولا قبل موته موت سيدنا عيسى يعني ينزل الناس تؤمن بهم كل حال امرهم الى الله ودعائه فسنده يبقى الواحد في الدعاء كمان يبقى يرفع صبعه وبيبقى عامل كده يعمل ايه كده ولا يعمل ايه اه بيقول في الصلاة وغيره مش الواحد بيدعي غير الصلاه بتبقى ايده لفوق كده وهو يعني يضم ايده يادعو كده الواحد يدعو كده ولا بيدعو كده يتالفه يعلق عند ذكر الله تعالى تنبها على التوحيد ويبسط اصابعه اليسرى مضمومه الى القبلة ويقول سرا التحيات لله اي الالفاظ التي تدل على السلام والملك ولا الملك ملكا يمكن والبقاء والعظم لله تعالى مملوكة له ومختصة به نعم شوف بيقول ايه وعلق المشاهدين. المشاهدين. كيف هنحصل شوف الراتب سنسلع في صلاتها خلاص ده أولا بالنسبة للنساء إذا كنا سيصلين جماعة هل الأفضل تأخير العشاء في حقهن تأخير العشاء إذا كان ده فيه مصالح شرعية ومش هينام ولا يكسلوا ولا يضيعوا ولا تحصلوا جماعة يعني الظاهر العموم يعني ما عنديش الحقيقة فاتوة تختص النساء بحاجة إنما يكون يعني هنا شرط يصلوا جماعة الشيخ أسام عبد العظيم أفتر في المرأة اللي هتصل لي منفردة إنها لا تؤخر الأشياء أما إذا كانوا يصلوا جماعة فما عنديش فيها نقل والظاهر ان الاصل يعني استحباب التأخير عايزين تسجلوها ونبقى نشوفها مفيش مانا احيان بعض اهالي المساجد يضيقون درعا في الصلاة بستين في الصبح مثلا فما العمل وما العمل ان افتداء اكثرهم ورفضه وبعضهم يعني الظاهر انه مش سمعيني السؤال احسن خد عمو كيف يقول المرء اشعلك سمع هد الله خلاص هل يقول المأموم الذي يردد خلف الإمام لإسماع المصلين المبلغ يعني سمع الله لمن حمده أم ربنا ولك الحمد المبلغ مأموم يبقى عليه أحكام المأموم فإذا كان واحد بمذهب انه يقول سمع الله لمن حمده يقول سمعت أن شيخ الإسلام في فتاويه نهى عن السجود على السجادة الصغيرة في حالة وجود بساط آخر تحتها يغطي باقي أجزاء المسجد فل هذا صحيح؟ ما مش كان أيامهم فيه بسط تغطي المساجد ولا إيه؟ مش عارف ما سمعتش الفتوى دي ولا شفتها ايه عايز ايه نهى ايه ايه الاستعباد ده فين قال ايه تقولش نهى نهى ده امتى فاهم كده غلط واحد ما عندوش وسواس ها ايه تاني لا يظلم المدادين وصلت حاجه حاجه اا اا ده انا كنت هنا اا الكلام ده في الوسواس انا قريت الكلام ده ولكن في باب استدفاع الوسواس وده اللي بيحطها علشان يتحرّز ليكون في نجاسة ولا حاجة فقال لا الصحابة مالوش كده انما لأسباب تانية ما عرفش انه نهر يعني يعني واحد عنده حساسية زي حالاتي كده فا هو يحط ما يحط اجرى ايه جاوجسمي كله دمام لو عشان تنبس صور مصطفى المليس السجاد بتاعنا مش قال قصده السجاد بقى ولا الحشرات اللي في السجاد يوم ما جه صلى معانا لا يعني ما اظنش ان فيه تحليم. الا ان الواحد بيعملها يعني ل... على اعتبار ان ده دين من جهة التحفظ من النجاسة او مثلا ان ده تعظيم للصلاة لا يعني ده ما الصحابة ما عملوش كده وهم عملوا اكمل حاجة او افضل حاجة فده طبعا يبقى تخريف. انما لو لعيلة تانية يبقى لسه ما عندناش نهي. معظم الناس يشيلونه ملعش ما يوش عايزين الحد يعني. معظم زيه بس. تنشبش كده. لو أتيت حاجة أنا عم بسويها شو؟ ما هي مواصفات الحائ الذي يجوز الصلاة عليه من جهة السمك وغيره؟ ولا السمك؟ زين تاكله بقولتوا بقى الدرس طو الحاء بين ايه و حاجه تصلح يعني ها هو على حاجه ايه الارض او متصل بها اتصال قرار او ثابت يعني ما يبقاش فيه يعني حاجة فيها سوستة كده مرتبة ناشفة يعني مرتبة من الحجر مثلا او من البلاستيك الجاف ما هيش سفنج ولا قط يصلي عليه قال هنا كده عدم الاستقرار وعدم تمكين الاعضاء من الارض لا يبقاش ناشى ازاي فيه امضغطية كبير. ولو نشف يبقى بقى ما حدش هيستعمله لو هبت خالص على الاخر بقى وبقى تضغط عليه كده ما امضغتش خلاص ماشى يبقى زي زي السجادة يعني ماشى الصمك ما بقى. مهم ان يكون خلاص ما يندغضش تاني هل النزول للسجود يكون على اليدين ام على الركبتين الحنابلة قالوا ايه اه قال كده هنا ايه سيدي لي النص كده اقرأ النص ساجدا على سبع اعضاء رجليه ثم ركبتيه، ثم يديه ثم جبهته طيب هذا هو الركبتين الاول انت عاوز اليدين الاول والسؤال جاية انا الاول في خلاف مش ممكن حسمه في خلاف يستحيل حسمه لأن فضل العلماء اختلفوا من 1400 سنة فأعتبر أنه إزاي ده اختيار ابن القيم ولكن الحديث إذا سجل أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه وفي رواية إذا سجر أحدكم فيبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بره كالفحل ورواية يديه قبل ركبتيه لعلهم منقلب على بعض الرواه يدل عليه أول الحديث وآخره وفسر قوله صلى الله عليه وسلم وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود بروك البعير الذي أوطنه أهله وإلا يوأياه في السجود وفي أصنع ركبتيه عام فيها خلاف وابن القيم اختر من ينزل على ركبته وغيره من أهل العلم قال أن ينزل على إيديه واختلفوا في بروك البعير لأنه البعير بينزل على ركب ايديه فقالوا ينزل على ركبته الاول فقالوا لا ينزل على ايديه الاول فاختلفوا برضه يعني ما قدروش برضه يوصلوا كما يبرك البعير يعني بيبرك ازاي عشان يعملوا عكسه ما وصل البعير اربع قوائم فأيه بيوم بيجي يبرك يروح ويجي كده وينزل تقريبا على ايه ركب ايديه فما يوش يعني فطبعا الامر يعني الشيخ الالباني ايام ما كنا هناك كان طبعا ايه يعني يهتم او الناس تنزل على ايها ولكن طبعا اخوانا مصريين يعني بعضهم كانش يهموا برضو فصلى جنب الشيخ الالباني مرة جنبه في الصف فالشيخ الالباني طبعا حاجة مرعبة ولكن الاخ ده كان عنده جنان شوية يعني مهووس شوية دخل المستشفى المجنين وكده المهم مش عارف ساعتها بقى كان عنده الحالة ولا كان اصل الشيخ الالباني مرعب يعني مش سهل تتكلم معه فالشيخ بعد الصلاة قال ما لي اراك تبرك كما يبرك البعير قال له انا مقتنع بكلام ابن القيم على طول كده يعني مثال ما تطولش يعني يعني بدل ما يقول ايه اصل الاذلة والبتاع قال له خلاص يعني بكلام ابن القيم فسابه بقى الشيخ يعني ما يعني معناه انه عارف المسألة وعارف الأدلة والقيم طبعا مش لعبة برده وما يقول م. ده لا يعني هو طبعا الحق هنا يعني مش واضح لينا يعلموا بعض الناس ويجهلوا بعض الناس امم ولكن طبعاً المسكين الضعيف يعني الراجح انه ينزل على ركبه ومستند عليها انما لو كبر وعجز يبقى في الخلاف ساعة ولكن هنا يصعب ان يقال زي جلسة الاستراحة كده انه كان يفعلها لما كبر يعني الجمع هنا صعب لان فيه ناس ولا تبرك كما يبرك البعير ها ها <تصفيق> البعير بينزل على ركب ويبقى تنزل على ايدكم لا اه يعني بينزل على ايديه لان يعني القدام كله ايدين يعتبر ايدين القوائم الاماميه ايدين فبينزل عليها الاول يظهر البعير بينزل على ايه على اجزاء ايده الاول وبعدين يركن على الايه على الخلفيين بعد كده فعلى هذا الاساس ما بينزلش على ايده الاول ينزل على ركبه الأول يعني ينزل وهو معتادل كده حد ينزل كده يكون ركبه سليمة ايه انت صغنم انت ما... ما لايك سليم لسه ولا من دلوقتي انزل كده بديهم وشك وانزل لا مدومش ظهرك يشوفه ازباد ايه يا ابن ايديك على ركبك ايديك على ركبك وتفر ظهرك كده وما تبقاش مكتب كده وتعبان انا كنت زمان بعرف اعمل الحاجات دي بس اتعجزت يعني الواحد ينزل معتذر وينزل متكئ على ركبتيه كده يعني انا تمام <تصفيق> <شيلي أمشتبتيّة> <تصفيق> واحد شيلني ولا وأنا... خلاص ينزل متكئ على ايه على ركبه يعني يسند بايديه على ركبه وهو نازل وينزل معتدل كده رياضه كويس تمام مش هتكع من اولها انزل لو عضلاتك تبقى تمام ومظبوطه ده الراجح يعني انما اللي ما يقدرش بقى خلاص مسكين هيعمل ايه م. هل القاعدة العامة عندما تكون على الجسم مثل الركوع والتشهد تفرج وعندما تكون على الأرض مثل السجود تضم لا ما احنا قلنا في التشاهد بتضمها برضا مافيش قاعدة عامة ولا حاجة معرفش قاعدة عامة هل من الممكن أن يكون الاجدهات في العبادة أفضل من نقل العلم بدليل أن قويس القرن أفضل من كثير من التابعين الذين نقلوا كثير من العلم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وصلاح ويس وعبده وطاعته ما تدلش انه ما نقلش العلم دي حاجة الحاجة التانية ما تدلش على انه افضل من غيره برضه هل يسأل انه افضلهم خير التابعين الرجل ايه خير التابعين الرجل يقضر لا يعني ما هما في خلاف يعني في خلاف احنا قلنا فيه اربعة او ثلاثة اه ولكن اه لعله ليه اعمال كثيرة يعني و يعني الوقتي التعليم ممكن يكون مثلا المجلس ده فيه مثلا مليون حسن مش كده طب لو تعبد الساعة دي بدل ما بدل ساعة علم ساعة عبادة ممكن يكون فيها مثلا خمسين حسن مثلا ولكن ممكن الواحد يتعبد بما مجموعه اكتر من المليون حسن ممكن وبعدين قلبه وخلوص يعني خلوص اعماله خلوص نيته واقباله وخشوعه وتدبره يعني ما في حاجات كتيره بتجيب ثواب ففضل الجنس ده ما يدلش على انه واحد من الناس يبقى افضل من الثاني لانه ما نعرفش مقادير انشغال كل واحد بالعبادة والأعمال قد ايه والحديث لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة أحدهم مدة أحد ايه الصحابة ولا نصيفة فيبقى احنا ممكن نعمل أعمال, اعمال كتير قوي والصحابي يكون السبب أكتر منها بعمل يسير لأن أحواله القلبية غيرنا وبعد إن الصحابة سيدنا ابو هريرة وابن مسعود وغيرهم لأن أجلس أتعلم ساعة خير عندي من قيام ليلة لأن أجلس وأتعلم العلم ساعة خير عندي وقالوا إيه مجلس علم خير من عبادة ستين سنة دي أثار عن الصحابة بس يعني عبادة 60 سنة من غير علم فلأن العلم معناه صلاح العمل فممكن واحد يعبد 60 سنة ويكفر في الآخر ومش فاهم حاجة أو مشكلة. هل يستطيع ربك أن يجعل الدنيا في بيضة ارتبك العباد ارتبك ارتبك و لما راح قال نعم و النار كالنوع امور عنده محسومة يعني ماش كده؟ قالوا مدت الدنيا كلها قد لحبة البسلة لو شلت الفراغات <تصفيق> ان كان مقدورا ان كان يعني مما يقدر عليه فالله هو عليه قدير ماش كده؟ ويمكن خارج عن القدرة اصلا مفيش محل للسؤال الحاجة القدرة القدره ما تتعلقش بيها مفيش فيها محل للسؤال يعني زي مثلا الجمع بين القضاد مثلا ما هو مفيش حاجه نقول ده تقدر عليه ومتقدرش عليه اللي ممكن يكون يوجد ده اللي نقول تقدر ولا لا مثلا يعني أي يا سيدي عايز تقول ايه اه طبعا لما ليه يعني قويس ده مثلا ما كانش بيأمر المعروفين عن المنكر ما اسمعش قول ربنا ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ولا سمع طنش وافضل برضو ولا يضركم من ضل اذا اهتديت مهتدى ولا ما اهتداش يعني امر ونهى وامر ونهى وهو عارف ولا هو جاهل لا طبعا يعني مش معقول يفقد العلم وبعدين بيقول افضل من نقل العلم يعني العلم اسنى سائر الاعمالي وهو دليل الخير والافضالي ولكن في موضع وفي وقت ليبقى العبادة أفضل زي وقت الاعتكاف وقت الاعتكاف التعبد أفضل من نقل العلم وقت أذكر الصباح